111. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية 113. وأما من خفت موازينه 114. فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار